كتاب مرقوم يشهده المطربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك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 ابو فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء ضالون وما 126- فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 127- هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون